قد آنا زوالك قد آنا فرتقي بي من النيران ورتقي بي إشراقة فجرك تمحو ظلمة ليل إنهانا تمحو ظلمة ليل إنهانا قد آنا قد عانى، فرتقي بي من النيران، ورتقي بي إشراق تفجر، تمحو ظلمة ليل إنها، تمحو ظلمة ليل إنها. سيطرق حصونك بجهاد وسيطرق شعبك إذ لن ننسى فعلكم الدام لن ننسى أصغر قتلانا بجهاد وسيطرق شعبك اذ عانى لن ننسى فعلكم بالدام لن ننسى اصغر قتلانا سنثور بقلب خفاق وسرايا تنشر ايمانا ليعود الى الحق صدوق ويذوق الذله اعدائنا Bijzonder leven van het huis. En daarom ga ik de kerk van de زندر تأعذنا سيرغم سجان بار ويشد وثاقك أسران والله سيدحرك رجال لتعود إلى طهر ربان ويشد وثاقك أسران والله سيدحرك رجال لتعود إلى طهر ربان وليعلم أنصار يهود لن ينجو منا من خان قسما لن نرضى بنقاش قد ضيع عزة أقصانا وليعلم أنصار يهود لن ينجو منا من خان قسما لن نرضى بنقاش قد ضيع عزة أقصانا قد ضيع عزة أقصانا لن ننسى القدس وإن ركزوا الأسوار وأعلى البنيان لن ننسى أندنس الغر سنسير لننقذ شيشانا وركز الاسوار وأعلم البنيان لن ننسى أندلس الغرة سنسير لننقذ شيشانا ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك انا لقد انا ليورد بلبلنا الشادي انا ليغرد بالمنشد الشادي فاناك كي انا لقد انا, أنا لقد أنا